الله يسليما على كبرna, جبيرة, ولا نفس عمرنا Zobira, كبرna, جبيرة, ولا وبينا ع الخد نعيش عادي بلا هواه شمات التربه وعلى صوت الزناجين يا حسين وبلا طه هالاسيم مو بس اسم حروفه تخشع الهنيب مو بالتراتين نفتريك بس نجتمع بيك يوحدنا الدميع وبالمهج يزرع ماتم لما نسيل قطره من جرحك وطن وتعبة اجدام الزمن ماشي وكل خطوه منك تنحس جيل غريب وطان مو مثل الأوطان وحس بخدمتك صريت يا حسين إنسان يا كل طمت صدير ننزف الفقدك عمور يحفر حسين يا بسمك صار ونسنا الوجاع وصرنا باليال الجمع نقتسل غسل الزياره بماء الدموع ما هي حلم و هالعالم سكت صوت هالمناصر ظل بينا مسموع عليك ما نشبان وين لو خلاص شهر الحزن سيدي حتى الضماير تشعر بجوع ما تمنا نلتم لا طوم ودموع وتربة إذا مار محرم نحيي استخذنا غربا. صغيره يمك هالمقل وتكبر جروحك تضل منين نلقالك دموع بقد الجروح جينا ومصابك مهد يضمنا مو بس بالجسد من الولاده ومنا بسمه هدهد الروح الزغر نرضى عين، الون كان جرعة وعي، والرثة ثقافة نحار مذبوح، يلي ربنا عليك عيشونا بخردك، كان أبونا يقول نكبر لما ننور يناش. على أصلي شوف والن على عيني مواكبنا اهلي وابا عن جد حسيني.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 يبقى أصغر ما تكبر من الوجود شما تطشرنا ندين من بارك لما تشميل وانت حبل الله الذي من عرشه ممدود كلماني بصدرا حفاق ختم عباس القمار والحسين بصدره تلقى طبعت زنود نموت لما ننحرين كلنا تربايه لطوم كلنا شاعر يا حسين وكلنا رادود غصوب ع على المسافه عليك تلمنا دمع الدهر Monhofę I da z للشاعر حسن طاهر لمعهبد